اتِيحُ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورُ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا, قالوا ثم يعودون لما فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمََّّسَا ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَّسَا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 سُلَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ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 ثُ يُنَبّئُ بِمَاعَمِنُوا يَوْمَ القياامَ إِ اللهَّه بِكُلِّ شيءَيْءٍ عَم ألَم تَرَ إِلَ الذيينَ نُهُ عَن النَّ جوثَُّ يَعودونَ لِمانُهُ عَنْهُ يتَنَا جوونَ بِالإِسممِ والالْعُدُان وَيتَنَا جوونَ بالِالْإِسمِ والالْعُدُوانِ وَمَعْصَةِ الرسُول وإذا جاء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 تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى الله الذي الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 فأَق مُ الصَّلَ تَوآتُ الزَّكاتَ وَأَق اللهه وَرسُول واللههُ خَبِيرٌ بِماَا تَعملون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 في الازلين كتب الله لا اغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين وان دون من ها وَلوْ كان أَبَأَهُم وَلو كانوا أَبَ أَهُْ أَ ابن أَهُم أَو, أو إخوانهُ أَ أو عشَةَهُ ألائكَ كَتَبَ فيِي قُوبِهِمإمانَ